بِيَوْن صُرْنِي بِمَا كَذَّبُون قَال عَمَّا قَلِيلٍ لَّيُصْبِحُنَّ نَادِمِينَ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً فَبُعْدًا لِّلْقَوْمِ شَأْنًا مِّن بَعْدِهِم قُرُونًا آخَرِينَ مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرَاكُلُّمَا جَاءَ أُمَّةَ الرَّسُولِ كَذَّبُوهُ فَأَتْبَعْنَا بَعْضَهُمْ بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إِلَ فِي الرَّعَوونَ وَمَلَئهِ فَسْتَكبَوو وَكَوا قَوْمًا عَين فَقالوا أَنُؤِّنُ لِبَ شَرَيينِ مثِنَا وَقَومُهُ مَا لَنَا عَابِدون فَكَذَّبُهُ مَا مِنَ الْ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ كِتَابًا لَّعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ وَجَعَلْنَا مِن ضَرِيمٍ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُما إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ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 بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين يسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون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 َُ م آتَ وَكُلوبُهُ وَجِلَةٌ أنهُم إ رَِّهِ مُاجِعون أُلائِكَ يُسَارعونَ فيِي الخَراتِ وَهُمْ لَ سَابِقُون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 قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون أفلم يدبر القول أم جاءهم ما لم يأت أَوَّلِينَ أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ بَلْ جَاءَهُم بِالْحَقِّ وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ وَلَوْ اتَّبَعَ الحق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 وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون